وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وجهلا ومن الصالحين قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الاكمه والأبرص واحيي الموتى بإذن الله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 وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر الله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 بعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا فأتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تهتلكون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من اصْرَيْن وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ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 فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناتكم ونساءنا ونساءكم ورثاءكم ونساء انا ورسائكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم ما نبذه الفجع اللعنة الله على الكافرين إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله علي بن بالمفسدين